يجبر متناولته عن اي كلام فيه كلمات واضحة في الامور التي يستطيع ان هو الكمي عنها مثل مثال تعالى مثلا لموضوع ال دورق الميه الغائط الغائط هي الغائط هو المكان الارض المنقطفه كل الواحد بيعمل فيها ايه بيعمل فيها يحط فيها البولة او الغائف هذا اكل موضوع اه بدل من القرآن ال يعبر عن هذا بايه مش يقول روحت للغائف والوحد تدول وتغوّت وتغوّت لا لا يقول او جاء احد منكم من الغائف حتى ما يقولش او جئت من الغائف جئت ها يعني تروحة رفو كده اه او جاء احد منكم من الغائف جاي جاي من الغائف عمل ايه ايا انت عارف يا اكحى من عمل هناك وهألم هناك ايه في الغائف حيعمل ايه في او يعبر عن هذا أسلوب الغارفية ما يقولش عملتوا في الغارث تبوايتم أو أو وتبررتم في الغارث لا ولا يقول أو جئتم من الغارث لا ما يتمجهش من محاضرته على فور أو جاء أحد منكم من الغارث أو جاء أحد منكم من الغارث في غاية من العلو والرقيب في هذه الأمور يعني في موضوع النساء ويقولك أولا ما ويقولك أولا ما ويقولك أولا ما ويقولك أولا ما ويقولك أولا ما أو, أو جاء أحد منكم من الرحب أسلوب القرآن لأدبه ونحن يجب في أطالبنا نتنزه عن اي كلام <تصفيق> فيه كلمات واضحة في الامور التي يستطيع ان هو يكني عليها كذلك وستتعممه صعيدا طيبا تتعممه صعيدا طيبا صعيد طيب, طيب الطباب الطهر عشان يبين ان ديما للحجة الطهرة طيبا والحجة الناجية تتوائد خبيثة التطير له صعيد طويل هو الصعيد الصعيد القريب لكن على الطاهر طيب عشان يجي على النجي في ايه حبيبي زي في من إشارات القرآن الطيبه العالية أقول قول هذا سب الله جل وعلا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يوجه الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هادي له. وشرى الله لا إله إلا الله. أحدهه لا شريك له. وشرى أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على آله يتحدث أنه اختبى بهدي إلى وين الدين قالنا بعد فيقول رب العزة تبارك وتعالى إني الله يأمركم أن تعد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به الله كان طميعا بطير هذا من دروس سنة النساء تحدث عن الأمانة جوجود ردها إلى أهلها فالأمانة لا تعني في حينة الوبائع التي وضعها الإنسان عند غيره فقط إنما تعني المعنى الشامل لكل الأمانات أمانة العبد مع ربك أمانة الإنسان مع غيره أمانة الإنسان مع نفسه، فكلها أمانات يجب أن تعود إلى أهلها وأن ترد إلى أصحابها. الأمانة العبد مع ربه، أمانة العقيدة فهي أطول الأمانات وأعظمها الأمانة الكبرى. أن يعترف الإنسان بربه وخالقه وأن يقر له بالألوهية والرمودية فهذه هي الأمانة الكبرى، الأمانة الكبرى، هو الإنسان يؤمن بمن خلقه ورزقه ويموته ويخيه يؤمن بالله وحده هذه هي الامانة الكبرى هذه امانة الانسان مع ربه واعتراف له بالوحدانية بالربودية والالوهية بالاخلاص له سبحانه وإسلام وذبه وامانة الانسان مع لا رحم الانسان لابد ان يحافظ على كل اخيه وان يبيح له كل في اي مجلس من المجالس فما ورد في الحديث المدارس بالامانه يعني جلست مع مجموعة من المستجربين على مجموعة الأخوات كل في بموضوع لا تدخل واحدة منكم أن تتكلم في هذه المواضيع التي تحدثتنا عنها إلا إذا أجن بعض لبعض في ذلك المثال في الأمانة. الإنسان يحافظ على كل مأسن عليه من وزيع من كرس من حديث فذلك أمانة الإنسان لعنك أمانة كبيرة اللسان أمانة والعين أمانة والطمع أمانة اعطاك الله هذه الامانات لكي تحافظي عليها وتؤدي بها الامر الذي من اجله خلقت اجتمع خلق لكي نجتمع الحق ونؤمن به اجتماع الباطل اجتماع الله والازامي والتمثيلات الهادفة والأفلام الدائرة كل ذلك مخالف للأمانة والبطر أمانة لنبشر به الحق منحور فإذا استعمل في غير هذا فقد خلت الأمانة إذا نظرت في كتاب من الكتب الثابتة. التي تعلم من حراف او تحكي خطفا باطنة او نظرت إلى التلفزيون في برامجه الفاجرة كل هذا خيالة وطبيع من امان واذا بصفاق القوت أو بالصفاق شميه فهو خيانة لأن المسان والسمع والبطر أمانة ولنألنا في قول الله تعالى وعيدها الذين آمنوا لا تقوم الله والرسول وتقوموا أماناتكم وعنكم تعلمون تقوموا أماناتكم الأمانات اللغية وضعت بين أيديكم وفي مكنتكم تمعوا البطر والإنسان بل القرج أمانة فلا يصح الإنسان أن يشتهي إلا ما أحله الله له ولا يفكر في شيء من الحرام <تصفيق> وإلا فهو خائل للأمانة حتى التفكير التفكير في هذه الأمام والانتراف بها خيانة لأن الله جعل لنا هذا الفكر وجعل لنا هذه العورة أمانة لانتمينا عليها فكيف مضيئ هذه الأمانة؟ إلا الله يأمركم أن تؤدب الأمانات إلى أهلها. ونعود ربي الله عن جعل التكاليف والعبادات لثمة لثمة بها أمارة. في العظم والجماراة. حلاوة الصلاة والوضوء في لأن دي يعني خفية عن الناس. ممكن واحد يبقى جنوبه ما لا تفكرش لكن يعرفش حاج ان هو وممكن واحد عشان دم اذن اقول يقول انا متبق وممكن واحد يقول اصنعه وهكذا الهدوه امانة والغسل امانة والطلاة امانة والصيام امانة فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها <تصفيق> سرامنا لأمور كثيرة وأموها تكاليف الشرعية اللي هولدت على السماوات والأرض والجبال لأن يحملنا فأبينا أبينا أن يحملنا وأشفقنا منها اشرقنا من حمل الامانة اي لا احنا فيعين فيعين خلاص. لكن تتاليك و فلاه ودعوذك وصن ومعاملات. لا لا لا لا احنا حنسوع الله طاعة مطلقة الموضوع. المغفورة هذا بمعنى ان يحملناها واشفقنا منها مش أبينا ان يحملناها يعني حيثيه اداء ألخ نصائعين تلقائين في دخلات في سياة طوعاً أو كرهاً قالت أتينا صائعين فكانوا في الشرعية أمانة حميها الإنسان إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وحينها إذا القرآن بيد محافظه على الأمانة ورعاية العهد فاقتبرهم من اكتفاة التي يجل على المسلم أن يلتزمها والذين هم لأماناتهم وعهدهم وراعون لأماناتهم وعهدهم وراعون اللي يؤتمن الى <تصفيق> اللي على شيء لا بد ان يخاطب عليه يقدر حقوق المثيج لكن رخزة مؤتمنة على مال كل ده ضع منها ما تبقى الضع منها للمال. في في تركض يجب على الشيء يد امانة ويجب على الشيء يد ضمان. لما كل يدني على الشيء يد امانة بحيث لو فيها طلب او حسد او ضاع معوضوش لان انا ما عملت الحاجة لكن لما يكون يدني على الشيء يد دمان مابوض بانني اعوض صاحبه اعوض تاحضوه بدل هذا الناس ثانيه بيتملك على مال والمال ده اتسرق منك او خطوه في المطار او عملوا اي حاجه ما بتستعش تعوض له لان يدك عليه يج امانة انت مؤتمن عليه كل اللي فيه تحفظ عليه لكن لو تلت uh. ترك خدوه بدوء مطار، زند كنت ايه لو احنا حملنا كل واحد زنده الحاجات المثلاثة دي ولا واحد حين يحمى الامان يا صباح اماني طب ولا شأن انا انا اخو طريق من المرس انا الوالدة عوض لا يبقى لا نجد ثمنا على اي ماد ان على هذا الناس نعيد بامانة لكن اما ادي الكتاب تقرفي عسم عارية ده. او ادي الكتاب <تصفيق> فيها. اسم يبس عليها مش يد امانة. يد بمانة. يتلت الكتاب. يتلت الخسام. يتلت الطائم اللي انت واخده. لابد من التعويض. لان اسم يبس عليه يد ايه? ضمان مش امانة. انا حطه عندك لا. واخدها بنت تتعبوه واخد السبتان الصهرة ها ايه ايه الصهرة ايه واخد قامت اه ده يدك عليه يدك ضمان ضمان بحيث لو اصابوا او كسر او نحو ذلك لابد تضمنونه اتعوه بيه هذا فرق بين يد الضمان ويد الامانة اديك كتاب في ايه اعملت فيه لذلك من يوجد اتعافي بها لا انا ما فيدي اتعافي لا علاقة لي بهذا الموضوع انت يدك عليه يد بالله يبقى في فرق بين مكن الاعارة او العارية مكن من الشخصي، الشخصي وبين ان انا اضع عندك امانة او وبيعة حتى ان مصر او توطلوها المكان فلان باقت الامانة دي بدون تقصير منك خلاص جنب تنتي انتهي تتعولوها الزيج كنت مؤتمر عليهم انك توطلوها وتلفت، ترقت، أخذت، لا زنبلك فيها، عورها، لكن الأمور النهية من الأعارة، من الاستعمال في من هذا اسمها ودتي ود ضمان، فلا بد أن تعوضيها وأن تدفع لثمنها، أن فركين يد ضمان. ويجب الأمانة الكثير من الناس يخطروا فيه إلا الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أن يستفيعنا انتباد الأمانة وليس فينا, فينا الوضيع فقط دا شملت عندنا العقيدة حق الإنسان على, على ربه عز وجل حق الله. حق الله على عبادك من التوخيط والأتراف الأموبية حق الإنسان على أخيه الإنسان من حفظ سر لذلك مضيعة للأمانة من تكفي سر زوجها اه؟ ويحلو لكثير من اللتاء اللي, اللي عنديهم هم المتندنات ان هي بجيح سر زوجها ولا سيلا سر كراش فتبحق مع طبيقاتها وعدين سر بعض و يتحدث بدون حياء ولا ادب عما كان بينها وبين زوجها ها ويقول لها تقول لها ويعتبر المدير ايه من الطبقات الحنونه وبعدين وبعدين لما يطلعوا مع بعض بقى كل الحاجات دي في الشارع كل الحاجات دي في البول وعين تدرب نفسها بالحجاء لأنها أباحة سر زوجها وما كان بينها وبين زوجها من عشرة زوجية وحديث عن الفراش تدرب نفسها لنحضر مثل هذا المستوى الهابط الذي يقع فيه كثير من النساء وفي <تصفيق> الحيث يزعمنا أنها هذه امور مؤكدة للفضاق تفكر تفكر توقف من سر الزوج او سر الاهل او سر نفسك لا بد الحفظ على هذه الامور وتعتبر صديقاتك دولة عدوات لانه ما تجمرش اي فضاق تحضر عدوك مرة واحضر صديقه ألف مرة الواحد رجت الحلف ولا عدله مرة ليحضر صديقه ألف مرة ولا تجده في السرار ألف يوتي <تصفيق> الله يأمركم أن تؤدب أنانيات إلى أهلها إن دخولك نهار لا تقوم من خانة أن نحن نرد نفس السلاح سلاح الحقير بس لا تعد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخل من خانك ونحن نعرف ان منصفات اذا كان منصفات المؤمنين رعاية الأمانة والمحافظة عليها فمنصفات المنافقين خيانة هذه الأمانة واذا اتمنوا قام اذا ارضاهم من كنا فيه كان منافتا خالطهم ومن كانت فيه خطوط منهن كانت فيه خطوط من المنافقين حتى يضعها اولها اقول اذا ثمن خان واذا حفته كذب واذا عاهد الغدر واذا قاصم فجر خياناتك الامانه من صفات المنافقين كما ان رعايه الامانه من صفات المؤمنين ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل واواد بين, بين الناس شوف الاتان حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. اثنين مسلمين او اثنين مساره او اثنين يهود او مسلم ونصراني او مسلم يهودي لا بد ان تحكم بالعدل وعندناش تعصب ان احنا نحكم المسلمين لا لا بد ان نحكم بين الناس بالعدل ودين العظمه الاسلام مع انه دين خالص بين الناس تحكمه للعجل وممكن تنصفي يهودي على نسل لابتالي الحق لليهودي اليهودي على نسل ولما يجولك الحسنين بعلق حاكمة ولا محكمة لا بد ان ننتج ايه تفيدنهم. في الجلسة وفي الكلام وفي النظرة لا لكن احد الطرفين عن الاخر يا. المجلس ما تخليش واحد قريب بقى واحده منك والثانيه عنك ما انت مش هتشتغل يا ولا حاجة لكن يعني اعرفي مدى دقه اني أراد الفقهاء يتضبطوها من القواعد الإسلامية صحيحة. لأنك انت لو اشتغلت خادمة، لو جالك واحد واحد وواحدة والواحدة تتعجب، فهي تفتح ليش وتطلع عليها وتطلع عليها حلاوة وفلوس وريحة، وتزعلها يا أخوي، تقول لك هذا، تزعلها يا أخوي تقول لك هذا أيه. اين انت عملتك ماذا؟ كل دي خلصت حاجة دي عملته وانت اسماتي حاجة وانت انت حاجة انت فيها بتعايته خلاص خلاص حكامتي حكامتي في دلوقتي عام في دلوقتي شده؟ اه اصلا قلبك خلاص قلبك ايه؟ قلبك فيه رحمة ما هي تيجي بالرحمة لا غلط. فالنسان ينفرش في الشيطة القضاء يمكن انه جاي مجروح ده وانه جاي مقطع نفس ده فالواحد لابد يكون قلبه حبيب واش ما يشوف حد ينزل دم ولا حد مثلا بيعيط ولا مش عارف ايه يبقى خلاص ده او ده المظلوم لا هذا واحد يسمع اوه يسمع الطراغون المدعي والمدعي عليه وانت لقيت المدعى عليها احوه المدعى عليها مرأة تخلي الرجل ايه, ايه كل حاجة. ان يشعب بطيرها ان تنكر كل حد ها تقول انه هو دا ربي تلقنوها ايه سلام علشان. لديه في الحكم او اوطط فيها بالعيف والحرام لا يصح للقاضي ان ان ينطق المدعي او المدعى عليه كلمة. ها ولا يصح له ان يقرب احد الطرفين ولا يصح له ان ينظر نظرات مشفقة مثلا الى احد الطرفين واللي بيطوي بينهم كلمه والنقض والنقض حتى النقض العين هيطرح في منتي النسخه الواحده دون اخرى لا ادي ربنا حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل لا يتبع حبك لوحدة من الطرفين انك تحكم لها ولا يدفع اثبوضك لأحد الطرفين ان تحكم عليها يا ايها الذين امنوا كنوا قوانين لله شهداء بالكفر ولا يجرمنكم شناءان قوم على ألا ان لا تعدلوا اعجلوا هو افره للتقوى ايش مالعين انت لما يجي قريب او يجي القاضي قريب في يا يا اعتذر يعتذر ايه يعتذر القضاء في في الوقعه دي على سنه احد اقربائه مقدم للمحاكمة او في خصومه بينه وبين الاخر اذ حكمتم بالعدل اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل طالع لكم ان موقف موقفك النهاني لما تخاصم مع يهودي صح الكلام كده يعني ما صحش أعلن سيدنا علي أنبينوا بين يهودي خصومة، فعرض هذا الصراع على سيدنا عمر أنبينوا بين يهودي خصومة، فعرض هذا الصراع على سيدنا عمر. ثم الحياة صراع على شمل كل واحد له، فأعله قمة أدل حكم دجالي قتل، فجعل سيدنا لان عمر طبعا يعني حصل في القضيه وتخلصت الحكومه انا والله انا شفتك في غضبه على الحق عشان هو قصد بجانب خطبك اليهودي كنت بتوني قدامي هل كده انا كيف اغضب لهذا انا غضبت لانك انت ناديت اليهودي باسمك ولا باسم انا بكنيتي وقلت لي يا اغلت الله نعمه لك ان الله عن بكير نعمه لك نعمه لك الله الله الخير دائما ويجيب الرشاد ويجيب حفظ حقيقة يعني هي اوامر أعم، أدب الأمراض، كم بالعذراء في الفسق، يصورها على أنها وضع عايشين المذب، صور إلى الشيء الذي فيه وضع، ولم يكن فيه أم المشدد. فيعتبر هذه الاوامر ما هو عظم لطيف تحبلها ويتحضن عليها إذن الله إلا به إن الله يستميعا يسمع حكمتهم ويبصر أداءكم واسمع كل المسموعات الحدي الله الذي واتع سمعه على الأصوار جميع السدعيسة ايه انا جنب انا جنب انه تشتكي الى الله و الى رسول اوليه واشتعنا كله وقضيت الحياة أخيكي الحمد لله الدنيا فجأة أخوه لقد سمعت سمعت من تشتقي لله وفوق سلسل يسمع الله ويبشر كلنا یا نجیم س